وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الله لغفور رحيم والله يعلم ما تصرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون اموات غير احياء وما يشعرون ايان يبعثون الهكم اله واحد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 أ ف أ م ن الذين مكروا السيئات أ ن ي خ ص ف الله بهم ا ل أ ر ض أ و ي أ ت ي ه م العذاب من حيث لا يشعرون أ و ي أ خ ذ ه م في تقلبه م فما هم بمعجزين أ و ي أ خ ذ ه م على تصوف ف إ ن ربكم لرؤوف رحيم أ و ل م يروا إ ل ى ما خلق الله من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 وقال الله لا تتخذوا إ ل ه ي ن اثنين إ ن م ا هو إ ل ه واحد فاياي ترهبون وله ما في السماوات و ا ل أ ر ض وله الدين واصبح ا افغير الله تتقون وما بكم من نعمه فمن الله ثم اذا مسكم الضر فاليه تجارون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 والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الانعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم اقامتكم ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا إ ل ى حين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 ولا تكونوا كالتي َّ نقضت َََْ غزلها َََْ من ِْ بعد َْ قوه َُّ ة انكافا َ تتخذون ََُِ أ َ ي ْ م َ ا ن َ ك ُ م ْ دخلا َ بينكم ََُْْ أ َ ن تكون ََُ أ ُ م َّ ة ٌ ه ِ ي أ َ ر ْ ب َ ى من ِْ أ ُ م َّ ة إ ِ ن َّ م َ ا يبلوكم َُُُْ الله َُّ به ِِ وليبينن ََََُِّ لكم َُْ يوم ََْ ا ل ْ ق ِ ي َ ا م َ ة ِ ما َ كنتم ُُْْ فيه ِ تختلفون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 إ ن ربك ليحكم بينهم يوم ا ل ق ي ا م ة فيما كانوا فيه يختلفون أ د ع الى سبيل ربك ب ا ل ح ك م ة و ا ل م و ع ظ ة ا ل ح س ن ة وجادلهم بالتي هي أ ح س ن إن ربك هو أعلم بمن ربك سبيله ب هو وهو ه أعلم أعلم عن ضل ل م ي ا ت د ن و َ إ ِ ن عاقبتم ََ فعاقبوا ََُِ بمثل ِِِْ ما َ عوقبتم ُُِ به ِِ ولئن ََِ صبرتم ََُْ لهو ََُ خير للصابرين ََِِّ واصبر َِْ وما ََ صبرك َُْ الا بالله واصبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن ْ عليهم ََِْْ ولا ََ تك َُ في ِ ضيق َْ مما َِّ يمكرون َُُْ ا لفضيله ا ل ذ ي ن ا ر محمد ا ل ذ ي ن هم م ح س ن و ن